كلمه واحدة أو نفسي, أو نفسي اقول له ولا طلبه طلب. <تصفيق> نفسي اقول له ولا تعمل لينا يا صاحبي حساب واغلطوا فاشي ولا طلباشي كل ما نفسي أقوله ولا طلب جبت كبر نجا له ما بتعلاشي والعين على حاجب كبر نجا ما ولا طلباشي اللي ما وحده نفسها كله ولا طلباشي ما لينا يا صاحب حساب وانا ما ضايش احلى ما تمشي من مرgalo وصلنا ما وربالو نصحنا احمد شغل العين على الحاجب قرنا قالو ما العين على الحاجب قرنا قالو ما بتعلاشي. وردي عند الابورد صل على على لي لا, لا. لي ليلا لي لا لا لا لا لا لا لا. وأعمى والشاي من الغربان أسحناه من الشباب والعنها الحاجب في برنجار امتع لاشي ولا ضل باشي يا يا يا يا, يا. لا لا لا ولا ضل باشا. يا مهود بالو ولا ضماش أعمى ولا شايف من غربالو خصحناه ولا شغال باله، أعمى ولا شايف من غربالو خصحناك ما شغالش بالو العين على الحاجة من برنقال مبدع لاش ولا ضلبال I'm giving you advice, but I just صحنا ولا جيب النصيحه صيحه عايز هي تعايش ابقى الطريحه مهملنا وهجرنا وعايز من الواقع يغيرنا تعودنا نقدر اللي قدرنا وتافه اللي ما يسواش اولا نرغاسي المواقع ده <تصفيق> <والجبل بين النصيحة، تصفيق> بقى واللي جاب لنا النصيحه <تصفيق> <بقى> يبقى يبقى <الطريح. تصفيق> البلد وغيره عايز <تصفيق> بس, بس, <يغيرنا. تصفيق> بس وهجر ओ वेंगा اسمع يا خلال واسمع يا جوا جوايا هم انا مابينغلو وبنحاري ناس ناس صعبوني تقول دكتوره بحر قطر يا خلال اسمعت سماوري يا عبدي جوايا هم انا جو جو حبك راي مخرج يا جالس ما سمعت سمعني يا رب اطرح من صلاح يا كوكب يا تحبي اسمع يا خالد اسمع يا جوا يا هم انا مبيت من هالناس نستعبد جو برد الدرع اخرج سلاحهم غير يدوبش متخصص في ضلاله سلاحهم غير يدوبش اسس في الفضاء لو ليش يا خالي اسمع اسمع يا عيب يا خالي اسمع اسمع يا عيب اسمع يا خالي واسمع يا ربي جوا يا همنا ما فينا من هالناس نستعبد وذكرى الاري في ضلال وش سلاحهم غير الدود ونخصصين في ضلال وش سلاحهم غير كدود في الوش صحبك وحبيبك وفي القصادب في الوش بياجوا على العارفين هتعل حتى الحرام ليهم متحال لو قلت حق الحق مع عاجل ما بين الناس مغتال بيا جعل عارفين هتعلم والحرمانية لهم بتحل ولو قلت حق الحق مع عاجل في نظر الناس مغتال العوج عد كذلك راسفين يهنوك بسيطة يا عم اسفين والعوج عد كذلك رصيدي يهنوك بسيطة يا عم اسفين في الوش صفك وحبيبك وفي القفا قدعات اسفين تكرها لوها تعيشها مداس عد شنطرات عقولها دي ناس وجنبي الحط مشمطاط مجلول لو تعمل راس براس اتكرها لو هتعيشها مداز علشان تراد عدول الناس جنبي الحط مشمطاط علشان تراد عدول هالناس راعي قبل ولا ما بيش ناعي أظن وصلت واتهبت اهدي ما خلش للراعي يا سيد الناس اضطاع فيه الراسل وفيه البياع وابن الوصول وعسيب وابن الحرم زيد رسوطا يا سيد فيه قولي لميته والسن ده بالشينا بيته اخرت قولي والسن بالشينا بيته ما تراحوا يا اسمي بسقوا بناس قول زلوا حاسب وفي كل البيت النسل لاي لا لا لا لا لا La la la la la la وغلو وغلو اللي وغلو ما وغلو يعني ناس وغلو وغلو وغلو وغلو وغلو وغلو وغلو اللي وغلو ما وغلو وطريقه الهلال بيقول صعب وصول وعلى حسب الضمير كل ذل وحاسب صول بنرفع و بننزل وانا حبيت في القلب درير اي وين في القلب درير يوم باقصد بيدي بجسد ودنا يا سيدان يا يا يا والصعب ما تفارقنا وكل ما نقص الطريق لنجل عزف في طريقنا يعني يوم بالا العمر والصعب ما تفارقنا وكل ما نقص الطريق لنجل عزف في طريقنا نادي مه في النادي ولا شيء في اليريدنا ومتع الأيدي تهب البحر غر. I wanna have faith, with the girl beside me. I wanna have faith, with the لا لا لا لا make ليش ما تعل عل الخبرات ليش ما تعل اللي هم شريف دي المور سألت عليا لقيته أصعب مار عجل الزمان بي مور عدر شريف دي المور سألت عليا لقيته أصعب مار أمر يا موري موري عندل شريف دلمور يا زماني دوست عندل شريف دلمور التعليه اللي جيت اصعب مر مر ميل اغراب لدا على استغراب امر ميل اغراب لدا على استغراب البدك يدي اخت لو نه عليه اغراب امر ميل لو نح عليه غراب غراب غراب وطابع قشيد على شكو بيت مش مش مش غراب وطابع على شكو بيت مش مش سلاج زول بوش, بوش الكل ليه وش سلاج زول بوش, بوش الكل ليه وش عجل الزمن بيمول عند الشريف المول مول سألت عليه الجيت وما صعب ما رم رم رم بلا غراب لتعال استغرب رم بلا غراب البت استغرب البيت أكيد غراب لون عليه غراب الغراب يطابع الشين شفو بيت او و ربو على شفو بيت ماشيش نفسه لاكي زولي وش الفل ليح وشير اي الرادي الناس والغطيس يقول لك شادر لك شادر بار رجل وليبغر ساد وزمان قلدنا عرساد ناد رجال واليوم عروستنا رجل واليوم عروستنا وقضينا زمان ويرستنا وألف مبروك العرسات عجل الزبام ديمور عند الشريف دي المول سألت عليه لجيت أصعب مار مر بلا غراب لا داعي لاستغراب. امر بالغرب لا علاست غرب قلبت أكيد يغرب لو نح عليه غرب أمر بالغرب لدى علاست غرب قلبت أكيد يغرب لو نح عليه غرب غرب يطابعك شين على شف بتمشي على شخوة بيت ماشي نفسه لا جزول بوش الكل اللي هو الشيط وربي يطاب على شخوة بيت ماشي قلت لك هيقول لك شاغلني وشاغل بالك بس ما تشتغل ليش الله يصدرك يا شير غرب وطابع عكشين على شهو بيت مشي نفسه اللي بوش الكل ليه وش والشنق افكاري والهمة تذكاري وجميل نكرين ولا باين انكاري جميل نكرين ولا باين انكاري غرب يطاب عكشين على شهو بيت سلاك زولي بوش الكل ليه وشي وشنها أفكاري والهم تسكاري وجميلنا كعينه ولا باين انكاري هنقيل راكرينه ولا باين اللي بوش الكل اللي هو الشيط والشيطة افكاري والهم تسكاري وجميله ولا باين افكاري واللي بحاكيني بكلامي باكيني اللي يحاكيني بكلامي باكيني الساعة اللي فيها وقعوا تكتر سكاكيني بلي بحاجتي بكلم يبكي لي ساعل فيها وقع تكتب سجالي ومن سئل سوء الحال والفرح لي محال ومن سئل سوء الحال والفرح لا يمحال وبلت ما تيجها تاير بقي ترحال ومن سئل سوء الحال والفرح لي محال وبلد دايخه وداير في درحاتي اللي بحاكيني بكلام يبكيني ساعه اللي فيها وقع وداكر سكاكيني اللي بحاكيني بكلام يبكيني ساعه اللي يبكيني فيها وقع وداكر سكاكيني وفي سفر لسوق الحال